قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخف ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخلاق بقوتي وأمر قومك خذوه بحسن دار سأريكم دار الفاسقين سأصرف على آيات الذين تكتمون في الأرض بغير الحق و سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأن أن يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعدي من حليم عجلا جسدا له خواب ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولمَّسُ غطَّ في أيديهم ورَوَنَوْنَ قَدْ وَلُقَلُوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرُحَمْنَا رَبَّنَا وَيَرْفِلَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ